التسجيل التسعون استمع إلى النص الآتي ثم قرأه لقد جاءت شريعتنا لتكمل الشرائع السابقة وصارت أحكامها متميزة من غيرها وأضحى مضمونها صالحا لكل زمان ومكان فقد كان الوحي الإلهي مصدرها